Hed neutsid so head ta ma filti ja hocam Wilde kudusid jaHAD Midda teb flatsid so head Sa neid لمنكم شرآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تأتدوا وتعاونوا على البرد والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان واتفوا الله